أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن أصحاب الكهف أنهم قالوا إن قومهم الكفار الذين فروا منهم بدينهم إن يظهروا عليهم أي يطلعوا عليهم ويعرفوا مكانهم يرجموهم بالحجارة وذلك من أشنع أنواع القتل وقيل يرجموهم بالشتم والقذ أو يعيدوهم في ملتهم أي يردوهم إلى ملة الكفر وهذا الذي ذكره هنا من فعل الكفار مع المسلمين من الأذى أو الرد إلى الكفر ذكر في مواضع أخر أنه هو فعل الكفار مع الرسل وأتباعهم كقوله جل وعلا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا وقوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه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 وقوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا إلى غير ذلك من الآيات قال المؤلف أجزل الله مذوبة مسألة أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة لأن قوله عن أصحاب الكهف إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ظاهر في إكراههم على ذلك وعدم طواعيتهم ومع هذا قال عنهم ولن تفلحوا إذا أبدا فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذب ويشهد لهذا المعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه مع الإكراه بالخوف من القتل لأن صاحبه الذي امتنع ان يقرب ولو ذبابا قتلوه ويشهد له أيضا دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإنه يفهم من قوله تجاوز لي عن أمتي أن غير أمته من الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول وله شواهد ثابتة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الكهف. في الكلام على قوله إنهم ان يظهروا عليكم يرجموكم الآية ولذلك اختصرناها هنا أما هذه الأمة فقد صرح الله تعالى بعذرهم بالإكراه في قوله إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان والعلم عند الله تعالى قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا لم يبين هنا من هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هل هم من المسلمين أو من الكفار وذكر ابن جرير وغيره فيهم قولين أحدهما أنهم كفار والثاني أنهم مسلمون وهي قولهم لنتخذن عليهم مسجدا لأن اتخاذ المساجد من صفات المؤمنين لا من صفات الكفار هكذا قال بعض أهل العلم ولقائل أن يقول اتخاذ المساجد على القبور من فعل الملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من فعل المسلمين وقد قدمنا ذلك مستوفى بأدلته في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين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 عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فذكر ثلاثة أقوال على أنه لا قائل برابع وجاء في الآية الكريمة بقرينة تدل على أن القول الثالث هو الصحيح والأولان باطلان لأنه لما ذكر القولين الأولين بقوله سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم أتبع ذلك بقوله رجما بالغيب أي قولا بلا علم كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب وإن أَصَابَ بلا قصد كقوله ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وقال القرطبي الرجم القول بالظن يقال لكل ما يخرص فيه رجم فيه ومرجوم ومرجم كما قال زهير وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم ثم حكى القول الثالث بقوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فأقره ولم يذكر بعده أن ذلك رجم بالغيب فدل على أنه الصحيح وقوله ما يعلمهم إلا قليل قال ابن عباس أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم كانوا سبعة وقوله قل ربي أعلم بعدتهم فيه تعليم للناس أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها جل وعلا وإن علموا بها كما أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بمدة لبثهم في قوله ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ثم أمره مع ذلك برد العلم إليه جل وعلا في قوله جل وعلا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض الآية وما قدمنا من أنه لا قائل برابع قاله ابن كثير أخذا من ظاهر الآية الكريمة مع أن ابن إسحاق وابن جريج قالا كانوا ثمانية والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم سيكون لنا لقاء لاحق إن شاء الله نواصل فيه حديث المؤلف فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته